عندما نظرت الوالدة الحمل والرعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشى أنت تلتهد أن تنظري إلى سلبوت الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإليه